اذ قالت وكان إذا اوحي اليه اقبده كهيئه الثبات وانه اوحي الي وهو جالس عندي وانه اوحي اليه وهو جالس عندي ثم استوى جالسا يمسح وجهه وقال يا عائشه ابشري فقالت فقلت بحمد الله لا بحمدك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 يقول ابن كثير رحمه الله وقد اختار ابن جرير عمومها وصحيح ويعبدو العمومة ما رواه ابن ابي حاتن جسنده عن ابي الغيف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجي تنيبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكلوا الربا وأكلوا مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقضفوا المحصنات الغافلات المؤمنات يبه هذا يدل على أن هذا الوعيد في كل من رمز امرأة في أرضها بدون وضي حق ويسمى كاذبا في احكام الشرع حتى وإن كان إيه صادقة لكن الوعيد ينصب على من؟ على الكاذب وذكرنا المرة الماضية وقلنا بأن المولى عز وجل قال في الذين يرمون المحصنات وغافلات ايه الوعيد لو عينوا في الدنيا والآخرة ولما تكلم على الزنا قال إيه لم يتظه هذا اللعن وقلنا أن هذا واجب مع إن الزنا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 لأنهم كانوا يقولون للمرأة إذا خرجت مهاجرة إنما خرجت لتفجراه يبقى هذا الوعيد في من في مشرك مكة بصفة خاصة وبعضهم قال هذا الوعيد بمن أصر على القبر ولم يتب منهم وبعضهم قال بينا خاصة في من رمى عائشة خاصة يبقى لو نقول بهذا الكلام يبقى زال الإشكال يبقى في المشركين هؤلاء لهم اللعنة في الدنيا الأخرى من أصر على القبر ولم يسوب منه حق له أن, إيه؟ أن يلعن في الدنيا والآخرة ومن ومع عائشة بسلطة خاصة حتى بعد هذه الآية فإحنا قلنا أن, إن إجماع العلماء بأنه يغفر لأنه معاند للايه <تصفيق> شيخنا قلنا كلام ده وأن هذا بالإجماع أما من رامى غيرها من أمهات المؤمنين فهو محل خلاف بين أهل العلم والأقرب إيه؟ أنه أيضا يكفر ده كلام إيه إن كثير صح وذهب صريق آخر من أهل العلم إلى أنها عامة في كل قادف ومقبوف من المحصنين والمحصنات ووجه اللعنة في هذه الآية بتوجهات منها قالوا المقصود باللعنة هنا هو الإبعاد عن الثناء الحسن على ألسنة أهل الإيمان وضرب الحد وهجروا سائر المؤمنين لهم وزوالهم عن رثبه العباده واستيحاش أهل الايمان منهم وصل يعني بعضهم قال ايه بانها لو لم تكن خاصة في مشرك مكه أو في من يقذف عائشه أو في من يصر او يصر على القذف ولم يتب منه قال جمعنا اللعن هنا ايه هو ما يحدث لمن يقذف ان هو لا ثيره حسن على ألسنة المؤمنين بالنسبة له وأنه سيضرب الحد وأن المؤمنين سيهجرونه وستزول عنه العدالة وسيكون وحيدا لا يفتحب إلا أهل النفاق واهل الضلال واضحك الكلام أرجو أن يكون واضح يقول وقوله تعالى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 وروا ابن عبي حاتم وابن جرير ايضا بسنده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم فيقال له هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذب فيقال اهلك وعشيرتك فيقول كذب فيقال احلفوا فيحلفون ثم يصمتهم الله فتشهد عليهم أيديهم والسنتهم ثم يدخلهم النار ولكن الحديث ضعيف وقال ابن وبيحات بسنده عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وقال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده ثم قال أتدرون مما أضحكوا كلنا الله ورسوله أعلم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 ثم يخل بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت اناضل وهذا الحديث يبين الخزي يومئذ على الذين ما قدموا لانفسهم شيئا في الدنيا فيجدون يوم القيامه أن من كان او من كانوا يفعلون من أجله الشهوات والمعاصي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 لدين دينهم اي نعم اي نعم القراءه دينهم الحق بالنصب هذه انها صفه لايه لدينهم وقرا مجاهد بالرفع على انه نعت نعت الجلاله يوم ايدي يوفيهم الله دينهم الحق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 يعني ينكحوا او لا يطلبوا إلا الخبيثة والطيب لا يطلب إلا الطيبة القول الجمهور من المفسرين بأن معنى الآية الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال والخبيثون من رجال للخبيثات من القول والطيبات من القول للطيبين من الرجال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 القول الثاني والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء والطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم يعني لازم قول من قال بأن الطيبين من القول يخرجو الطيب من يعني من أفواههم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 او أو يعني خطأها هنا النسوة لا يمتدي لخطأ الفراش لا التوجيه الثاني فعلى ذلك خرص يبقى لا ما كان هناك حرج أن يمكح الرجل المشرك قبل أن يوحى إليهما واضح الكلام يبقى هذه الآية علي, إيه؟ على معنين الأول أن الكلمات والأقوال الخبيثة تصدر من الخبيثين من الرجال والنساء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 وقال لقب الامام مالك قال ان هو جاز لو ان يفيد فوق الثلاث ان ظن انه لم يسمع عايز ازاي ده فقه طبعا ايه واضح يعني طب ده بقى ينطبق على المحمول <تصفيق> ايوه اقتم انا برضو في البيت انا مش عايز ارد مش هرد بلاء مفيش جرس هينادي لا مش هيذا مش بقدر المحمول طبعا الموضوع ممكن مش عايز اعمله مثلا يعني مش عايز ده هل ينطبق هذا على المحمول لا واجب واجب احسن جمع الاجابات كلها ان شاء الله واجب اه على النت بقى على شبكه سؤال كده موجه لاي حد و... يعطيك الجواب ان شاء الله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 مين اللي بيقول يعني انا مش عارف سعيد في الهانه عندي الصف لا فقال عمر ده فات امتحان نروح على ملاهي ان شاء الله, مم. مم. مشكلة. مشكلة. الله. مش كده يا سيدي مش كده ان شاء الله حتى هو مش بالرياجه نعم ملاهي على طول بالرياجه الثانيه كده ال... نفس الجوانب مين ده اللي حضرتك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 وصلك عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون لا. لا. مش ماشي. وقد روى ابو داود والنسائي بسنده عن قيس ابن سعد هو ابن عبادة قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد ردا خفيفة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 منئذ اتوم بالطيب فاستمل بها ما الذي استمل بها ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عباده قال ثم اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام فلما اراد الانصراف قرب يري سعد حمارا قد وطئ عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا قيف اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب فابيت فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم ان تركب وان تنصرف صلى الله عليه وسلم قال فانصرفت وقد روي هذا من وجوه اخر فهو حديث جيد قوي والله اعلم حديث جميل صراحة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 ألا يقف تلقاء الباب بوجهه ما أقول كده يعني باب الأشخاص يعني اللي يأخذ يساره أو يمينه مش هو مفتح لنشوف كل حاجه يقول لها في يعني تحدث هذه الأمور في الساحة لو ما تيك كده عجنبي يا أخي أصحي يقول له إيه يعني تفهمني لو أن رجلا يأتيك في البيت مثلا ويفعل هذا طب إنت هتقول له إيه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 ولكن من ركنه الأيمن أو الأيصر ويقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ تطور أكل قرطبيا بهذا وقال إيه لا هذا يوم أن كانت البيوت لا تمتلك أبوابه فلا يقف تلقاء إيه الباك يأخذ يمنة أو يسرة لكن الآن والأبواب عليها إيه والبيوت عليها الأبواب إجازة لأن لا يقف إيه لكن حتى أصلا إيه يعني الآن لما هو فوتش الباب قد يكون البيت إيه مفتوح أن يعقل. قال وقال أبو داود بسنة به عن حزيز تشتري أن تأخر لا جديد ولا قديم للجلسة آداء ولا بد أن تراع أنت جاي بعد الجلسة بنصف ساعة لاش أوشكت أن تؤذن مش ليك لو احنا ليكو لكل اللي يجيب اخر لكي لا يحملوا في صبره وقال ابو داود بسنده عن هزيل قال جاء رجل قال عثمان سعد يعني ايه دي يعني الرجل ده هو من هو سعد فوقق على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك او هكذا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 لا لا يا دكتور بالسطور يبقى. بالسطور ان شاء الله لا انت بتسد يعني في الشارع في هو النافذه اصلا مفتوح لو وقع نظرك فجاه وجب عليك أن تصرفها لكن نتكلم هنا على من ينظر يتعمد النظر سواء بقى كان هناك سطور ام لا معايا ده انت هل يضمن ام لا ده واجب ان شاء الله لأباب الضوء تجس على الآخرين يعني احنا ال... اقوله واجب هذا من بك التب والعورات ما اتكلمش على الان على هذه انا اتكلم لو فقعت عينه يبقى ما يضمنش يعني يبقى ما كان عليهم اذا لصار الناس بعين واحدة يعني طب يعني ما كان اني بتفسرها ما بسأل ليه بعضهم قال هي منسوخة لأن الله عز وجل يكن أنزل قوله وتعالى وين عقبتن سعاقبه يعني هو ها لما تيجي تعاقب واحد نظر اليك في داخل بيتك لا تفقع عينه كده لم تعاقب دمثل ما أي ما أفدى إليك من يعني إثاءة وبعضهم قالوا هو على وجه الإيه التشديد يعني لا على وجه الحقيقة وترح تفقع عينه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ضحاه رجل فقال إبداي لكم فاقطع رأسه هو لا يقصد حقيقة أنه إيه لكن هذا من باب الإيه ده بعض الأقول كده والأقول المتبقية لها واجد أنا الأم لم أجب على المسألة يضمن أم لا يقول في ناس آله في ناس آله صح؟ نعم وأخرج من حديثي شعبتها عن محمد بن منكدر عن جابر قال أتيس النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا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 وقال العوفية عن ابن عباس لاستئناسه لاستئذانه لاستئناس معناه لاستئذان وكذا قال غير واحد وقال ابن جرير بسنده عن ابن عباس في هذه الآية لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم حتى تستأذنه وتسلمه إنما هي خطأ من الكاتب جميعا الذي يقول ابن عباس إنما هي خطأ من الكاتب حتى تستأذنه وتسلمه نعم. خطأ من كتب المصحف هو كتب حتى تستأني سلو إلهي حتى تستأذن وكان يقول وهكذا رواه هشيم عن أبي بشر وهو جعفر ابن إياس به وروا معاذه ابن سليمان عن جعفر ابن إياس عن سعيد عن ابن عباس بمثله وزاد كان ابن عباس يقرأ حتى تستأذن وتسلموا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 ابن حنبل فتح الكاف واللام والد اه اخبره ان صفوان بن اميه بعثه في الفتح وجداية بلبن وجدايه نعم وضغابيس ببلبن هذه الروايه ابو داود وجدايه وجدايه بفتح الجيم والد والياء وضغابيس بفتح الباد والغين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 بأن الاستئناس لا يكون إلا بعد السلام ويستدلوا بقول الشعر كما قال ألا ينخلط من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام هي أصلها إيه سلام عليك ورحمة الله فقال إيه ألا ينخلط من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام واضحة كلام وبهذا يتبع الإشكال إن شاء الله وبعدهم قال يعني كما قال الألوسي في روح المعاني يقول إيه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 ثم ايه استاذن وعليك اثناء طوال وإن كان ليرى أحدا قدم الايه الاستئذان على الثلاث استاذن أول وعقد ايه ثلاث نحن احنا قلنا ان الاستئذان ده ايه واجب وجمهور وعلماء منعوا على زيادة على الثلاث واحد اثنين ثلاثة خلص قدمت ايه وقال ابن وهب قال مالك الاستئذان ثلاث لا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 فقال السلام عليكم اادخل قال تدخل بسلام فاعاد, فأعاد يعني يقول لها السلام عليكم اادخل فتقول له ادخل بسلام فاعاد وهو يراوح بين قدمين يعني ايه يعني يرفع قدمين ويضع قدمين هل يقول له ادخل بسلام وهو يقول له السلام عليكم اادخل قال لها كول이 ادخل وليس ادخل بسلام قالت ادخل فدخل طيب ليه بقى بس هلي بعود كده والسلام كله هو ادخل بس طب ايه الكلام اقوله ادخل بسلام هي اللي بتعود هي اللي بتعيد ليه ما لا لا, لا طب هو لو قال السلام عليكم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 está tapado